إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد فَزُوا عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا فَنَكَفَوْا فَضُبِّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَمَنْ لَا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوا وَاتَّقُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَكُنْتَ لَنَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَرُؤُسُهُمْ لَو وَرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فَعَوَّنَ النَّارِ إِنْ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سواء أغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم والله خداع إن السماوات والأرض ولكننا في لا يفعلون يقولون لعراجنا إن المدينة لا يخرجن من أعم لا يخرجن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها المدين آمنوا لا تريبكم أموالكم ولا أولادكم ولا وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ تُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا فَتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَضَلَّهُمْ وَكَانُوا فَعَنْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِرُونَ وَأَنفِقُوا مِنَ رَزْقِنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدٌ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدٌ الْمَوْتُ فيقول رَبِّ فَيَقُولُونَ رَبَّنَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَظْلِقَ قَوْمُنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ لَبداً إِذَا جاء وَاللَّهُ خَبِيرٌ فما تعملون وأنشقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لما أخرتني إلى أجل طريق فأصدق, فأصدق وأكون ولن يؤخر الله ربنا بذل إذا والله